ثم قال له شيخه في يوم من الأيام ليبعث قلبه ويعرج بروحه إلى الملائكة أعلى حتى يكون بعيدا عن سفاسف الأخلاق ورذائلها ويكون قريبا من ربه تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسينكم أخلاقا فقال له يا أتدري ما سر تلك الياء قال وما تلك الياء التي تعني يا شيخ قال يا بني انظر إلى كرم ربك سبحانه وتعالى يقطع العبد صلته بربه ويدبر عنه ويشرد بعيدا في بيداء الغفلة والوحشة والذنوب والآثان فيجد نداء الرب عز وجل نداء عجيب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 فقال لهم ذلك النداء الشريف العلوي قل يا عبادي بتلك الياء ياء النسبة أن يكون العبد منتسبا إلى ربه سبحانه وتعالى ثم دله وقال له استحضر ذلك الموقف وذلك المشهد من رب العالمين سبحانه وتعالى في خطابه لإبليس عليه العائن الله قال له إن عبادي ليس لك عليه فادخل نفسك يا بني في زمرتي هذه الديار واستظل بها تجد بركتها وانوارها ان انحيازك الى الله عز وجل هو الشرف كله ان يكون دافعك الى الطاعه الا يصدق عليك ظن ابليس كما قال رب العالمين عن بعض الشاردين الهالكين ولقد صدق عليهم إبليس ظن بئس للإنسان أن يكون يحطب في هوى عدوه وأن يوالي عدوه الذي يسعى في إهلاكه وأن يقطع صلته وأن يبتعد مجافيا ذلك الرب العظيم الذي لا تنقطع نعمه ولا يحجب خيره ولا ينسى عباده حتى العاصي حتى الكافر لا يقطع عنه خيره ولا يحجب عنه رزقه سبحانه وتعالى فإذا من بعث الإنسان إلى مشهد الطاعة منحازا إلى ربه عز وجل تبرق بين عينيه تلك الياء باسطة اضواءها وظلالها في نفسه يجد للطاعة ضوءا ونورا وألقا وحياة وحلاوه لا تبلى أبداً أبداً لأبها موصولة بتلك الياء وتلك الياء موصوله برب العالمين سبحانه وتعالى يدخل نفسه في زمرة أولئك العباد ولا يكون من أولئك الذين قال الله عز وجل أفتتخذونه يعني إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالبين بها من مبادلة أن تبتعد عن ربك سبحانه وتعالى وأن تكون في ركاب هذا المظلم الشارد عن ربه سبحانه وتعالى الذي علم خاتمة سوئه فأراد أن يحتطب كثيرا من الناس ولذلك يقول رب العالمين اولئك الذين نسوا شرف هذه النسبة يوم القيامة قال الله عز وجل يا معشر, الإنس قد استكثرتم من يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أطللتم أمما حتى إن في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لسيدنا آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قال الله عز وجل من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجل إضلال كثير ومتاهه بعيدة في أن يقطع العبد صلته عن ربه سبحانه وتعالى فيلتحق برقب هذا الجاحد ربه السالك في فجاج النار والعياذ بالله ولذلك قال رب العالمين وكان الكافر على ربه ظهيرا إشارة إلى هذا المعنى أن المؤمن أن الطائع أن المحب يكون ضد هوى نفسه إذا كان في غير مرض الله عز وجل فينحاز إلى ربه فيكون مع ربه على نفسه وعلى عدوه وضد الباطل بينما العبد الشارد يكون والعياذ بالله ظهيرا معاونا لذلك الشيطان في تكثير سوادي المعاصي والذنوب والآسان ما أعظم أن تنبعث إلى الطاعة وأن تدرك شرف النسبة ورضي الله عن أبي الفرج بن الجوزي له كلمة نفيسة في هذا المعنى يقول في بعض مواعظه في كتابه الجميل المدهش يقول يا من انتسب إلى هذا السيد البطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وسماه البطل إشارة إلى أنه لا يهزم ابدا أمام الشيطان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يا من انتسب إلى هذا السيد البطل قبيح بك في كل يوم أمام الشيطان هزيمة قبيح أن تكون هذه الجراحات وهذه الهزائم المتوالية وأن يصدق على العبد قول إبليس قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا والاحتناك الأخذ بالحانك يصرفه كيفما يشاء يطيعه إذا أمره ولا يعصيه ولا يتخلف عن داعيه أبدا وفي مشهد النار بسعيرها يقوم بين أيديهم إبليس خطيبا أقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلن يستجيب الإنسان إلا إذا سقطت منه هذه الياء وهي ياء حب والله إنها لياء حب سبحان الله يسرف العبد على نفسه فلا يقنطه ويعيده إليه مرة أخرى أفلا يسم الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ويسبق ويخلو عن نفسه رداء المعصيه فانه رداء لا يليق به انك خلقت في هذه الدنيا لتكون عبدا له وسخر لك هذا الكون كله أفتكون عبدا لغيره ثم يكون الانسان بعد هذا التكريم كله حطب من حطب جهنم ما خلقت الا للفردوس فلا تقنع ان تكون حطبا جهنميا فكن ساميا راقيا خاليا السر هذا كله ليس شيئا صعبا انما يصعب الشيء اذا كان بغير الله عز وجل ولذلك قوام هذا الدين قوله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد تلك الغايه التي خلق الكون كله من أجلها ولن تصل إلى تلك الغاية إلا مستعينا بربك سبحانه وتعالى يعينك على نفسك كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا ما كان يقف بين يدي الناس فيقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وفي اذكار الصباح والمساء شرع لنا ان نقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين وطالما أنك التحقت بالله عز وجل واستشعرت تلك المعيه ستجد البركه والهناء والراحه والاعانه فإن الله عز وجل يسدد عبده ويعينه لكي يصل إلى مراضيه ومتى ما نسي العبد ذلك فاتكا على ضعفه وعجزه اتكأ على الوهم فوقع سريعا ولم يستطع أن ينهض بخطوة واحدة في ضرب الاستقامة لابد أن تلحق بشرف هذه الياء والا لا تشمت عدوك فيك وإن كل الناس يكرهون أن يشمت أحد فيهم فكيف بأقبح المخلوقات يشمت فيك وينظر إليك مستهزئا وقد خلقت لله عز وجل فتركت هذا كله وأتيت إليه وهو الذي لا يغني عنك شيئا بينما الإنسان العابد الذي يحب ربه سبحانه وتعالى ينحاز إلى ربه